ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الوسيلة الوقائيه في الثالثة من وسائل حجب جريمة الزنا ومقاومة وقوعها في مجتمع المسلمين ألا ونها تظهير الأنزلة عن رمي الناس بالفاحلة ومن فعل ولا بينه فإنه يعاقب بدنيا وأدبيا ودينيا فيجلد ثمانين جلته وترد شهادته ويوسف بالفصد والخروج عن طاعة الله جل وعلا فإن أسلت من العقوبة في الدنيا ولن يتهم جرمه قبل لقاء ربه فعذاب الله عز وجل ينتظره هناك يوم يشهد عليه سمعه ويده ما جرت يداه واختر لسانه وخاض في اعراض المؤمنين والمؤمنات وغرض الإسلام من هذه العقوبات صيانة الأعراض وحفظ كرامة الأمة وتطبيق المجتمع الإسلامي وقال في السور فظل الوثرة المسجنة مرفورة الكرامة مصورة الجلاد بعيدة حين ألزمت السفهات والثهام المضيغون واختيننا في رقائم الماضي أن القجد شريمة وتبيرة من الكباهر تستوجب غضب الرب تبارك وتعالى لأنها تهدد المجتمع وتقوض بنيانه وأن الخائضة في أعراض الناس المفتهم للأغرياء ظل وزورا إن ما يشيع بفعله هذا المجتمع المسلمين وانه لا يجوز الولوغ في أعراض المسلمين لمجرد السماح او الظن بحصول السهله فالله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اجتمعوا كثيرا من, من الظلم ان بعض الظلم افلا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث والمسلم يطار لكم بصمارة جرامة إخوانه بالستر عليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا أن يؤدي التكر إلى نفسدة أعظم وأكثر فهذا أطلق لزاني العنان ليخوض في اعراض المؤمنين والمؤمنات ويتهيّم الأبرياء والبرياء فإن عندئذ عندهم يعاقب. إن الخالف يحد ونجلد سيارين جازة وإن عزى عنه المقدوم على الراجح من أقوال العلماء كان حق الله عز وجل أغلب فانه لا يجوز عن ثاني من تاك هذا الحق فإن أصفر فإنه مضاب لله عز وجل في عمله يلقى مقبة هذا يوم العرض على الله عز وجل ويظهر حق الله للضبر الخاص. ولو اننا غلبنا حق الإنسان. وقلنا لما ولا شك ان الضرر العام مقدم في إزالة عن الخاص. الله تعالى. العام ويزال بتحمل الخاص. ولو and المشكلة على المسلمين. وتظل هذه العقودات مخلطة على رأس القالب بإلا أن يتوب الى الله جل وعلا ويصلح حالك ويحول جناتك. We're down there and we're just سعيه واحمد وحنه الله تعالى اذا جاب العبد وعياته فانه توبته ومفتولة وكذلك تقبل شهادته بعد رفع وصل الفسوق عنه واتقلوا على ذلك بحيوم قول الناس عبدالوجي وهو الذي يقبل ثوبة عن عباده ويعطيه الزنوب اللموعة إنه هو المصور رحيم ولقوله والله يريد أن يصد عليكم ويريد من يحجرون الشهوات أن تميلوا ميلة عظيمة ما أن يخفف عينكم وفلق الإنسان معيها وبأن الزنوبة ساكن ما كان قدع وبأن سائزا يستمد شمالا رمنا فإذا سادوا عناك فلا يبقى مشوه لرب شهادته والكفر أشد وعظم من القرآن إن ترفع العقوبة الأخراوية ولا ترفع العقوبة الدنيويه ولو أننا قلنا بأن التوبه ترفع العقوبة الدنيويه فمن ترون من الناس لا يطلع التوبه اتقاء العقوبة لو قلنا إن العرش أو القالح أي إنسان حدد الشارع له رقوبة الدنيوية انتاب فرقبت هذه الرقوبة الدنيوية كل الناس سيقولون تقلوا على بلا لأنهم تابوا فعلا ولكن لنرسعوا عن ان كلهم وقع الصيام وحرارة حدتها وهذه الحقيقة قولوا له وجهته من ناحية أسلوب الايه والنظر هي مدلولات الراضحة وقلوا عليه ما تمت على أمان المؤمنين أولا رضي الله تعالى عنه في كتابه الذي أغسله إلى أبي موسى الحدي رضي الله تعالى عنه لما ضعته قاضيا على يمن قال له المسلمون بعضهم على بعض. اي تقبل شهادة بعضهم على بعض. الا مجرودا في حد. او مجرودا في شهادة زور. ويشدت عن القاضي. المجرود زور في حد. العلماء فقالوا لا تقبل شهادة القالب الا اذا تاب واصلح وكذب نفسه واعترف بطريق مباشر بضراءة المكذوف الا انفق به وهذا القول في الحقيقة عند من ارجع الاقوال ما علم الحب الهاتف توقع حب الهاتف ومظالم العباد لا تبرع شاحب العبد منها الا بالحلل العنشان منها الحلل يكون بماذا؟ يكون بأجرافه بكلبه وجوره وبهتانه وأن المقصود بريغ مما نسب إليه وعندئذ لا يبقى على أو كما قال رحمه الله وقال صاحب روائع في بيان أحلام القران وهذا الرأي تبسر عليه مخايل الزودة والعظمات وعدم طبيعة حق الله عز وجل وحق العباد ثم إنه نجمعه بين حق فشح الطريق لأمانه اليدوك وحب المطدوس لتبغم أساحته ويبقى بين الناس تعيزا بريئا مما أمصدده ويستبدل على هذا القول بما تبت عن أمر بن الخطاب الله تعالى حين في القصة لأبي بكر وأصحابه لما طلق بشعبه في ساححة أبو بكرة وشد ببعبة وابو عبد الله ناتر بانه الله المخيرة يزني كما يرون المروض في المقرح. ثم جاء زياء اخو ابي فقال اما الزناء فلا اشهد به ولكني رأيتها فتاب اثنان وابى ابو بكر ان يتوب اي ابى ان يكذب نفسه فتابعوه رضي الله تعالى عنه يقبل شهاده من كذب نفسه ولا يقبل شهاده ابي بكر رضي الله تعالى عن الجميع وهكذا وضعت سريعة الغراب الوسائل الوقائيه لمنع الاسئله الفاحشه البديئه من الخوف في اعراض الناس دون بينه شرعيه ليصون الله تبارك وتعالى للمسلم كرامته ويحفظ عليه اثنته ويمنع الجريء البديء من التطاول وإلا فالعقوبة تنتظر في الدنيا فإن أفلت منها في الدنيا فإنها تنتظر في الاخره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم بارك الله لي بي ولكن فرآل سليم ونفعلوا أيضا من الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الحبيب الكثير اما بعد فما بدناهم إنما يتعلق بشكل قدر العام فاذا كان غاضبو ثوجة أو ثوجة ثوجة يغلب زوجته أو ثوجة تغلب زوجها أنه صادق لكن شهاده لا تكفي حتى ياتي بايمان المؤرخه تدل على صدقه فيما نسب إليه زوجته ولهذا تغير الحكم الذي يمثل الوسيله الوقائيه الرابعه من وسائل منعي وقوع جريمة الزنة في مجتمع المسلمون وما تصير الزنة الأزواج عن رمي ازواجهم في الزاحشة كمن فعل ولا بينه فإنه يجلب أو يلاعن كما قال الله سبحانه والذين يهمون ازواجهم ولم يقل لكم شهدان شهادات بالله إنه لمن الخادقين والحامسة أن لعبة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقرأ عن هذا أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا غضب الله عليكم ورحمته وان الله تواب الحجيم نص فليل يتناسب مع دقة الحال وحرق الموقف أرى أن أرجع بيانه للقاء المقبل لأنه